Um <tell> يَا مَنْ إِلَيْكَ يرميلنا مننا ما لهنا والذي حكي لهم ان يرونه وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا in mm -hmm. Dan Allah, ويا Why am I gonna وَيَجْعَلُ لَنَا دَلِيلًا وَنَرَاهُ آيَاتٍ By my not... وَيَجْعَلُ مَا يَعْسَرُ سَهْلًا رَحِيمٌ بِصِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَلَنْ تُرَوْا بِكُمْ وَلَا والحفاظ الله وكل شيء فصلناه تكسير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 kita bayi yang pong يقرأ كتابك كفا بمسكك اليوم عليك أشيبك صدق الله العظيم